فإن انتهوا وهكذا كافر الشر القلب الصرمان هيلة وتهوا بكرا وليذا بون بصرمان بصرمان فإن الله غفور رحيم هنج يخذ تعالى بنهيت وان دي غفرين دي رحمة وان باب لقنجيه ومنات الجلوان كب